أخ أنور يا ليبي يقول شاب سلفي يريد الزواج بعمية فما نصيحتكم له؟ نصي نصيحتي له بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنكح المرأة لأربع لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربية يدك فلا شك أن أفضل النساء ذات الدين. فهي أستر لك وأجوب لك وأطوع لك تسترك وتجيبك وتطيعك فإن وجدتها فاضفر بها فإن لم تجد وما وجدت إلا هذه العامية فانظر إلى صفتين أساسيتين فيها وهي الحياء بحيث تكون ذات حياء و من حيائها قلة خروجها من بيتها وتكون قابلة للحق بحيث أنك لو نصحتها استجابت لك واتبعت ما تأمره بها، تأمرها به، فإذا توفرت ماتان الصفتان فيها، فلا بأس بذلك. بارك الله.